قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم